قَرْنِن هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ فَلْتُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طه ما أَنزَلنا عَلَيْكَ الْقُرآنَ لِتَشْقَى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خَلَقَ الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 اذرا نار فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا اني انست نار لعلني آتيكم لعلني آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع معليك إنك بالوادي المقدس طواه